هُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَذْرُوهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَقِيعٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نحلها إلى البيت العفيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من الأنعام فإلهكم إله واحد فَلَهُ فله أسلموا وبشر المخبثين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة, والمقيم الصلاة ومما رسقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعاب لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَذَكُرْ رُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَقْعِمُوا الْقَالِعَةَ وَالْمُعْتَرَوْنَ كَذَلِكَ سَأَخْفَرْنَا هَلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَئِنَّا لَلَّهُ لُحْمُوْنَهَا وَلَا دماغ